تسمية الأنفاة وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يردين الحياه الدنيا ذلك مبلغه من العلم ذلك مبلغه من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيل وهو اعلم بمن تدا وللله ما في السماوات وما في الارض جَزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا إن ربك واسع هو أعلم بكم إذ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ إذ أنشأتم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعلم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 إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليهم 118. وأنه هو أغنى وأقنى 119. وأنه هو رب الشعرى 110. وأنه أهلك عادن الأولى 111. وثمود فما بقى 112. وقوم من قبل 113. إنهم كانوهم أظلم فکتم ہوا فوشا موشیہ کبھی اللہ تمام دونوں دوریل اولا ازیف لازی فن لائی سلام دوری اللہ کا شف اف ماد حدی تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَإِنْ تُسَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 يقول الكافرون هذا يوم عسر